ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدت بها بيان عظمة الصلاة وحقيقة قدرها عند الله جل علا وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من قيام بحقها ثم مدى الخساره الدنيوية والأخروية اللاحقة بتركها وتضييعها وجدير بالذكر أن موضوع هذه الرسالة الصغيرة هو نفس موضوع كتابنا الصلاة. إلا أن هذا الأخير اعتمد الأسلوب الأدبي في عرض مادته وامتطى الكلمة المجنحة لبلوغ غايته وغالب الذين يتفاعلون مع هذا الخطاب إنما هم الذين يتعاطون الأدب أو يتذوقون لغته بينما هذه رسالة مبنية في عرض مادتها على الأسلوب التقريري المباشر الذي يتذوقه كل القراء بكل اختصاصاتهم ولعل النفع بمثل هذا أقرب وأعم إن شاء الله ولذلك فقد جعلت الحديث النبوي الشريف أساس خطابها ومرتكز أهدافها وصنفت نصوصه ضمن تراجم تلخص رسالاتها وبياناتها على طريقة المحدثين ومعلوم أن موضوع الصلاة أحرى وأجدر بأن يقرب إلى الناس بكل الأساليب وبكل الوسائل واللغات هذا وإنما جمعت ما جمعت من عزيز نصوصها وقيت ما قيت من عظيم أسرارها تذكرة لنفسي أولا بحق الله العظيم جل جلاله وما ينبغي لها إزاءه من العبودية والخضوع ثم انقاذا لها من غفلتها وغفوتها في طريق العمر المحدود سيرا إلى الله جل ذكره وثناؤه رسالة أخاطب بها نفسي أولا عسى أن أرجع إليها بالمعالجة كلما أنكرت حالي مع ربي واستثقلت خطوي في سيري إلى الله تعالى متخلفا عن ركب العابدين كلما قيل سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم رسالة أتزود منها ما أرجو أن ينفعني عندما يجد الجد وأوضع على شفير قبري وينصرف عني كل شيء إلا عملي وتبدأ مسيرة السؤال والجواب من اللحظة الأولى بعالم البرزخ إلى يوم الحساب ولقد علمت من كتاب الله يقينا أنه لن ينجو أحد بعد رحمة الله وعفوه إلا بما قدم من عمل وان ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وان الى ربك المنتهى ثم علمت يقينا أنه لا نجاة بأي عمل مهما كان إن لم يكن العبد قد قدم بين يديه فريضة الصلاة كاملة ثم عرضها على ميزان الله فلم يلفظها ولم ترد عليه كسيحة منكسرة ويكون صاحبها من الخاسرين فواها واها من ذلك اليوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فيا نفسي المغرورة ألا وإنه لا وزن لعمل يومئذ لم يبنى بعد الإيمان على صلاة صحيحة فماذا تغني العلوم والفهوم وماذا تغني المناصب والألقاب وما تنفع الأعمال والأموال إن لم يكن العبد عبدا لله حقا قائما بحق ربه العظيم ساجدا وراكعا خاشعا وخاضعا أم من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ثم هي رسالة خاطبت بها بالتبع جموع الحيارى والمغمومين من الشباب والكهول ممن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فحاصرهم الخوف وطاردهم القلق وحطمهم اليأس والقنوط إما بسبب خسارة في المال أو فقدان لجاه أو منصب أو غرق في أوحال الخطايا لا يستطيعون فكاك أو فشل عموما في الحياة وبدل أن يلتجئوا إلى الله يرتمون في احضان الضلال ويضيعون في التيه يعالجون الداء بالداء ويطفئون لهيب العطش بالرمضاء فلا يزيدهم ذلك الا رهق ولو رفعوا ابصارهم قليلا الى السماء لشاهدوا شلالات الروح تتدفق بالرحمه والسلام كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول يعانون ويالمون وها هنا بوابة الصلاة الخضراء مفتوحة على جمال الانس بالله ويقين الثقة بالله تعالى واستمداد الأمان منه جل ثناؤه وتلقي بشائر النصر والتمكين والفتح المبين فالصلاة تحرر الإنسان من مخاوفه وأحزانه وأوهامه وتسلحه بحفظ الله وتأيده فالرب شكور رحيم وملك جواد كريم وباب الرحمن مفتوح لكل من طرق من المحسنين والمذنبين سواء لا يرد الرحمن أحدا قال سبحانه امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال جل ثناؤه وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ففي الصلاة يستند العبد إلى ربه الملك العظيم الذي بيده خزائن السماوات والأرض وهو على كل شيء وكيل ويشاهد انه ما من شيء في ملكوت السماوات والأرض إلا وهو مملوك له خاضع لجلاله العظيم فعندما يدخل العبد في الصلاة يدخل في حماه جل وعلا ويتلقى من أنوار أسمائه الحسنى ما يجعله غنيا بالله قويا به تعالى ويتزود من مقامات الجمال والجلال ما يملأ قلبه أملا وفرحا بالله فيشعر أنه عبد الله حقا فتتجدد حياته وتشب عزيمته فإذا هو ينطلق إلى الحياة من جديد بفتوة جديدة وقوة تهد الجبال الرواسي ثم هي رساله خاطبت بها ايضا طائفه من الناس في هذا الزمان انقلبت عندهم المفاهيم والتصورات وغلبت فيهم العادات على العبادات انخرطوا في اعمال من الخير والبر زعموا وتركوا الصلاه او تهاونوا في ادائها عجبا ماذا حدث لهذه الامه في عقلها ولقد صح الحديث النبوي في ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله فماذا تنفع صدقة أو زكاة أو صيام أو حج أو عمرة أو ذكر أو جهاد إلى آخره والواقع أن الأحمق لا يصلي اصلا ولقد وجدنا كثيرا من الناس يصوم رمضان فيظل النهر كله منقطعا عن شهوتي البطن والفرج فلا يفطر حتى يأذن له الأذان وهو مع ذلك لا يصلي لله ركعة واحدة فأي جهل عظيم هذا وأي دين تلك أعمال نعم ولكنها كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ورأيت عجبا آخر من قوم آخرين انتسب بعضهم للذاكرين بزعمهم لا تفتا اصابعهم تعد من حبات الصبحات الافا مؤلفه من الاوراد والاذكار ويشدون رحال الى مجامعها شدة وهم لا يعلمون للصلوات المكتوبات وقتا ولا عد، ولا يعرفون لها قبله ولا قصدا يتكلمون في حقائق المعاني ومعارج الروح زعموا وينادي الاذان بعد الاذان فلا يستجيبون يا ويلهم واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فان فعلوا نقروها نقر الغراب ثم هي رسالة خاطبت بها شبابا تضخمت عندهم بعض المفاهيم في الدين على حساب أخرى وتصدرت في ميزان أولوياتهم الفروع المؤخرات في شرع الله على حساب الأصول المقدمات المؤكدات فتجد العشرات منهم يحرقون أعمارهم الليل والنهار بمجادلات ومهاترات واستعراضات وإذا نودي للصلاة كانوا كأن في آذانهم وقرا ومنهم من إذا صلى في ملأ من الناس وعلى مرء منهم صلى صلاة استعراضية وإذا خلى بربه العظيم نقرها بين يديه نقرا وانصرف، ويجهل الأحمق أنه لن ينجو بكل تلك الفقاعات والفزاعات الكاذبة ان لم ينجو بصلاته اولا وإن كثيرا من الناس ممن لا صلة لهم بمسمى الحركة الإسلامية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 ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد ان شئت عذبته وان شئت رحمته رواه الطيالسي والطبراني وصححه الألباني تلك هي الحقيقة الأخروية الكبرى ولكن ما أشد ظلمات التيه في فتن هذا الزمان وإنما كان ذلك الانحراف بسبب تحكم الأهواء في مقاصد الأعمال والافتتان بالاضواء الاعلاميه المبطله للاقوال والافعال وبحب النفس لسماع ما ينتج عن ذلك كله من قيل وقال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من سمع سمع الله به يوم القيامه رواه البخاري من اجل هذا وذاك جمعت نصوص الصلاه بهذه الورقات عسى ان تكون لي تذكره خاصه استعين بها في خاصه امري وعسى أن ينفع الله بها من لم يتسن له للطلاع على مثل محتواها مما ضمنته إياها من الحقائق التشريعية والمقاصد التعبدية التي جعلها الله في هذه العبادة العظمى بما لها من شمول عجيب جامع لكل حقائق الإسلام من العقائد توحيدا واخلاصا إلى سائر أصناف العبادات أصولا وفروعا مما يجعل اداءها على وجهها الحقيقي كافيا باذن الله ان يسلك بالعبد مسلك النجاة يوم القيامه ويجعل الاجتهاد في نوافلها يرتقي به الى الدرجات العليا من منازل الصديقين والاولياء حقا كما سياتي بيانه بدليله ان شاء الله وقد يخطر ببالك وانت تقرا هذه الكلمات ما يستشكله بعضهم وهو كيف تنجي الصلاة صاحبها وربما فسق معها وفجر وربما عطل زكاته وما حج ولا اعتمر إلى آخره والجواب إنما هو بكلمة واحدة من صلى حقا ما فسق ولا فجر واقرأ الحق من قول الحق تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولقد فصلنا هذا المعنى في موطن آخر على قدر ما يسر الله لنا وإنما نقول لك هاهنا صلي يستقم أمرك كله ظاهره وباطنه لأن الصلاة تركن كما هي فعل إن كنت تصلي حقا فأنت تارك لكل منكر من الكبائر والموبقات من مثل الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلَى بالحق وأكل ربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات وكذا تناول المحرمات من المطعومات والمشروبات كأكل الملته والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وشرب الخمر أم الفواحش وسائر المسكرات والمخدرات والسقوط في المحرمات من المعاملات كالظلم والغصب وشهادة الزور. وأكل أموال الناس بالباطل والقمار وسائر المنكرات وجامع ذلك كله قول الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فأبصر كيف أن الله تعالى أسند فعل النهي للصلاة نفسها كأنها هي ذاتها شخص معنوي في هيئة نبي مرسل يؤدي مهمته التبليغية أو عبد مصلح يقوم بوظيفته الإصلاحية فلنعد التلاوة ولنتدبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عجيب إن معنى أن تصلي هو أن ترحل عن خطاياك إلى الله تخرج من دركات العادة إلى درجات العبادة وهذا كلام يعبر عن حقائق إيمانية لا يعلم مدى عمقها في نفس العبد المصلي إلا الله إذ تتحول الأذواق وتتبدل يتغير طعم المنكر في قلبك فلا تستحليه ويتبدل ذوق شهوات الحرام من الرغبة إلى الغضبه وتصبح خلقا آخر أبصر ثم أبصر فإن الصلاة تصنعك نعم إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر هل غلبتك الفاحشة ولم تستطع التخلص منها؟ هل أنت مدمن على خطيئة ما؟ دواءك واحد صلي تقول لي إنني أصلي لا لا صلي فإنك لا تصلي حقا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صلي تجد أن ما كان يأسرك من المحرمات بالأمس ويملأ عليك قلبك نزوة ورغبة فلا تستطيع التخلص منه هو من أبغض الأشياء إليك اليوم إن القرآن سيف قاطع إذا قطع القول في حقيقة فلا مراء بعد ولقد قال الحق كلمته فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون إن الصلاه سفر من الأرض إلى السماء فان لمنازل السلام ان تصطدم بنوازل الحرام ابدا لا شهود للدرجات في نتانه الدركات ذلك ان الصلاه اذا اديت بشروطها وعلى وجهها عباده عميقه موضوعه للاصلاح الشامل للنفس الانسانيه في سيرها الى الله والرقي بها بما يجعل العبد على اعلى درجات الكمال في التعرف اليه تعالى وذلك ديدن الأنبياء والصديقين فيها كما سترى بحول الله ولذلك كانت الصلاة هي الدين كل الدين ومن هنا جعلنا العنوان الرئيسي لهذه الرسالة كما رأيت الدين هو الصلاة على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لبيان المركزية الكبرى لذلك الركن من أركان الحج فكذلك الصلاة كانت أعظم أعمال الإسلام بعد الإيمان حتى أمكن أن يقول القائل على نفس الوزان الإسلام هو الصلاة وهذه حقيقة كبرى تقوم عندنا على حجة قاطعة وبرهان لكنها حقيقة غفل عنها اليوم كثير من الناس من الخاصه والعامه وذلك لما ذكرت من أسباب حتى في نفسي أن الصلاة إذن في حاجة إلى إعادة اكتشاف بل إن الدين نفسه في حاجة إلى اكتشاف وإلى نفض غبار المعلومات التقليدية عنه وتحريره من الفهوم المسكوكه مما يسيطر حتى على بعض أهل العمل الإسلامي وعليه فإنني أعرض هذه الحقائق الساطعة مما تخلص لدي يقينا حول مركزية الصلاة في الإسلام وذلك من خلال تقديم بيانات واضحة قائمة على محكم الآيات وصريح الأحاديث الصحيحة مما لا مجال لتأويله أو تغييره معتمدا منهج المحدثين في عرض مادتهم العلمية وذلك بالاكتفاء بتقديم تراجم فقهيه مختصره بين يدي كل مجموعة من النصوص الدالة على كل قضية من قضايا الصلاة عسى أن تباشر الآيات والأحاديث نفسها إقناع المتلقي بمراد الله من دينه ومن ثم فقد عرضنا ما تحصل لدينا من نصوص في ستة عشر بيانا وهي